بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم لِإِلَى فِي قْرَيْشٍ إِلَى فِي رحلة الشتاء رِحْلَةَ بل اعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف